ومثل الذين يفقون أموالهم بتراءى مرضات الله وتسبيتا من أفسهم كمثل جنة فمثل جنة برغوة أصابها وابل فأت كلها ضعفين. فإلا يصبها عذل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوْذُ أَحَدُكُمْ أَتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلِهِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَرْهَارُ لَهُ فِيهَا له فيها من كل التمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها, فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبينه وَلَكُمْ فِي <تصفيق> الْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويأمرون الله يعدهم مغفرة منه وفضله والله واسع علي يعطي الحكمة من يشاء ومن يسل الحكمة فقد غوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أهل الألبان